فاعطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعام أزواج ومن الأعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض. يَبْسُو الْرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِي لَهُ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا إلا من ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّل قضي بينهم وإن الذين أورفوا الكتاب من بعدهم من بعدهم لفي شفك منهم مريد فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تبع أهواءهم، وقل أنا من تبى ما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع.